غير المغضوب عليهم ولا الضالين امن قل اني نهيت ان اعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل لا أتبع قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إن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 قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوْ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا فِي وَلَا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين.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 قُلْ مَن يُنجِيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ أَوْ تَتَضَرَّعُونَ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَّئِنْ أَنjَانَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ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 أو من تحت أرجلكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باس بعض انظر كيف نصرف الايات لعلهم يفقهون